بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون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 قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا ان يجعلوه في ضيابة الجب وأوحينا إليه لتنذئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون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 قال نسوة في المدينه امراه العزيز تراغب فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت اليهن واعتدت لهن متكئا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 وقال الآخر إني أراني أحمل فوق راسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله انا نراك من المحسنين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 يا صاحبي السجن أأوباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها انتم زننيتمون انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان للحكم لله ان الحكم الا لله انا رايت لا تعبدوا الا اياه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 قضي الامر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن انه ناج منه ما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني ارى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وانقر يابس يا ايها الملأ افتوني في رؤياي إن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 قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأخذ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 وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكم إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصى الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين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 وَإِنَّهُمْ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ الناس لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يوسف فَقَالُوا إِنَّا لَكُمْ قال قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيته قبل وعاء أخيه ثم 119. فاستخرجها من وعاء أخيه 110. كذلك كدمى ليوسف 111. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء 119. فوق كل ذي علم عليم 110. قالوا سَرَقَ يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم 111. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون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 هو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين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 قال إنما اشكو بثي وحزني الى الله. قال بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون.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 فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ وَأَتيْنَا بِبِضَاعَةٍ الكيل وتصدق الْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يجزي الْمُتَصَدِّقِينَ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 اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجج ريح يوسف لولا أن تفنذوه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 قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين قال سوف استغفر لكم ربي انه هو, هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف اوا الىه قال دخلوا مصر إن شاء الله آمين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل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 117. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث 118. السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين